تلك مدينه لبنانيه جميله هي مدينه بيروت مدينه بيروت مدينه لبنانيه جميله وكبيره وذلك بيت لبناني كبير هو منزل قديم هناك فرج وزينب ونجيب وفاطمة ونجيبة. فرج أبو نجيب رجل لبناني. لفرج بيت كبير وزينب امرأة لبنانية جميلة ونجيب شاب لبناني. هو طالب جديد في كلية كبيرة وفاطمة فتاة لبنانية جميلة هي كذلك طالبة جديدة في كلية كبيرة ونجيبة بنت لبنانية جميلة هي تلميزة جديدة في مدرسة كبيرة سألت نجيبه من هو فارس ومن هي نفيسة يا نجيب قال نجيب فارس أستاذ كبير في كلية بيروت ونفيسة مدرسة جديدة في كلية بيروت سأل فارس هل قرأت درسا جديدا يا نجيب قال نجيب لا يا أستاذ ما قرأت درسا جديدا قرأت درسا قديما سألت نفيسة هل كتبت جملة جديدة يا نجيبة قالت نجيبة لا يا أستاذة ما كتبت جملة جديدة رسمت مدرسة جديدة